بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الستون من التذكرة إضم بالكسر جبل قاله الجوهري قلت والورقان جبل بالمدينة كما روي عن أنس بن مالك قال قبل القول في الحاشية 1 صحيح مسلم 2 صحيح الترمذي 3 صحيح الترمذي 4 صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد 5 صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد أتابع كما أروي عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل صار بعظمته سته اجبل فوقعت ثلاثه بمكه ثور وثبير وحراء وبالمدينه احد وورقان ورضوى أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وذكر ابن المبارك قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمري بن دينار عن عبيد بن عمير قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بصر الكافر يعني غلظ جلده سبعون ذراعا وضرسه مثل أحد في سائر خلقه أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وذكر عن عمر بن ميمون أنه يسمع بين جلد الكافر وجسده دوي كدوي الوحش الترمذي عن أبي المخارق الترمذي عن أبي المخارق عن ابن عمر قال, قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الكافر لا يسحب لسانه الفرسخة والفرسخين يتوطأه الناس أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مسلم عن سمرت بن جندب أن نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجرته ومنهم من تأخذه إلى ترقوته وفي رواية وفي رواية حقويه مكان حجزتي فصل في هذا الباب يدلك على أن كفر من كفر فقط ليس ككفر من طغى وكفر وتمرد وعصى ولا شك في أن الكفار في عذاب جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى متفاوتون كما قد علم من الكتاب والسنة ولأننا نعلم, ولأن نعلم على القطع والثبات أنه ليس عذاب ليس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين وفدك فيهم وأفسد في الأرض وكفر مساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمين انا ترى أبا طالب كيف أخرجه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى ضحضاح لنصرته إياه وذبه عنه وإحسانه إليه وحديث مسلم عن سامرة يصح أن يكون في الكفار بدليل حديث أبي طالب ويصح أن يكون في من يعذب من الموحدين إلا أن الله سبحانه وتعالى يميتهم إماته حسب ما تقدم بيانه وفي خبر كعب الأحبار يا مالك مر النار لا تحرق ألسنتهم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 والعياذ بالله سبحانه وتعالى من كل ذلك وذكر الحديث وسيأتي بكماله إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد ضعيف جدا وأشك أنه موضوع تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وأبو نعيم والطبراني بمعناه وفيه طلحة بن عمرو. المكي مدروك المجمع اثنان صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد ثلاثة ضعيف الترمذي وقال حديث غريب وأبو المخارق غير معروف أربعة صحيح مسلم متابع وذكر القتبي في عيون الأخبار له مرفوعا عن أبي هريرة أنه قال قال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله إذا قضى بين خلقه وزادت حسنات العبد دخل الجنة وإن استوت حسناته وسيئاته حبس على الصراط أربعين سنة ثم بعد ذلك يدخل الجنة وإن زادت سيئاته على حسناته دخل النار من باب التوحيد فيعذبون في النار على قدر أعمالهم فمنهم من, من تنتهي له النار إلى كعبيه ومنهم من تنتهي إلى ركبتيه ومنهم من تنتهي النار إلى وسطه وذكر الحديث وذكر الفقيه أبو بكر ابن بروجان أن حديث مسلم في معنى قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون قال أرى والله تعالى اعلم ان هؤلاء الموصوفين في هذه الايه والحديث أهل التوحيد فإن الكافر لا تعاف النار منه شيئا وكما اشتمل في الدنيا على الكفر شملته النار في الآخرة ولياذ بالله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل أي أن ما فوقهم ظلل لهم وما تحتهم ظلل لمن تحتهم باب منه ابن ماجه عن الحارث بن قيس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعة أكثر من مضر وإن من أمتي من يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها والعياذ بالله سبحانه وتعالى باب ما جاء في شدة عذاب أهل المعاصي وأذيتهم أهل النار بذلك مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وذكره قاسم بن أسبغ من حديث عبد الله بن مسعود أيضا قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي أو مصور يصور التماثيل وذكر أبو عمر بن عبد البر وابن ماجة وابن وهب من حديث ابي هريره أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة عالما لم ينفعه الله تعالى بعلمه ولياذ بالله سبحانه وتعالى في الحاشيه واحد موضوع تنزيه الشريعة اثنان ضعيف ابن ماجه وفي الزوائد قال الهيثمي وفي إسناده عبد الله بن قيس لم يروي عنه غير داود, ابن غير داود ابن هند لم يروي عنه غير داود ابن هند وليس إسناده بالصافي ثلاثة صحيح مسلم أربعة صحيح أحمد والطبراني في الكبير خمسة ضعيف جدا ابن عبد البر في جامع العلم وفضله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 البزي لم يرفعه غيره وهو ضعيف عند أهل الحديث معتزلي المذهب ليس حديثه بشيء قاله أبو عمرو وذكر ابن وهب قال حدثنا ابن زيد قال يقال إنه ليؤذي أهل النار نتن فروج الزناة يوم القيامة ابن المبارك قال أخبرنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يذكر عن بعض عن بعض من حدث قال ثلاثة قد اذوا أهل النار وكل أهل النار في أذى رجال معلقة عليهم توابيت من نار وهم في أصل الجحيم فيضجون حتى تعلو أصواتهم أهل النار فيقول لهم أهل النار ما بالكم من بين أهل النار فعل بكم هذا فقالوا كنا متكبرين ورجال قد شقت بطونهم يسحبون أمعاءهم في النار فقال لهم أهل النار ما بالكم من بين أهل النار فعل بكم هذا قالوا كنا نقتطع حقوق الناس بأيماننا وأمانتنا ورجال يسعون بين الجحيم والحميم لا يقرون قيل لهم ما بالكم من بين أهل النار فعل بكم هذا قالوا كنا نسعى بين الناس بالنميمة أخبرنا إسماعيل بن عياش حدثني تغلب بن مسلم عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي بن ماتع الأصبحي عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال اربعه يؤذون اهل النار على ما بهم من الاذى يسعون بين الجحيم والحميم يدعون بالويل والثبور يقول اهل النار بعضهم لبعض ما بال هؤلاء قد اذونا على ما بنا من الاذى قال فرجل مغلق عليه تابوت من جمر إذا عودوا إلى عبارة الحديث السابق الرجال مغلقة عليهم أو مغلقة عليهم توابيت من النار والعياذ بالله تعالى الكلمة هي مغلقة وتابع الحديث وتابع الحديث الثاني وأعيد من عند قال فرجل مغلق عليه تابوت من جمرة ورجل يجر أمعاءه ورجل يسيل فوه, فوه قيحا ودما ورجل يأكل لحمه قال فيقال لصاحب التابوت ما بال الأبعد قد اذانا على ما بنا من الأذى قال فيقول إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس لم يجد لها قضاء أو قال وفاء ثم يقال للذي يجر أمعاءه ما بال الأبعد قد, قد اذانا على ما بنا من, من أذى قال فيقول ان الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول منه ثم لا يغسله ثم يقال للذي يسيل فوه دما وقيها ما بال الأبعد قد اذانا على ما بنا من الأذى قال فيقول إن الأبعد كان ينظر في كل كلمة في كل كلمة قضيعة خبيثة فيذيعها يستلذها ويستلذ الرفث بها ثم يقال للذي يأكل لحمه ما بال الأبعاد قد أذانا على ما بنا من الأذى قال فيقول إن الأبعاد كان يأكل لحوم الناس ويمشي بالنميمة خرجه أبو نعيم الحافظ وقال تفرد به إسماعيل بن عياش وشفي مختلف فيه فقيل له صحبة قلت وقد تقدم حديث البخاري الطويل عن سمرة بن جندب وحديث بن عباس وأبي هريرة وابن مسعود في باب ما يكون منه في عذاب القدر وحديث أبي هريرة الذين تسعر بهم جهنم وغير ذلك مما تقدم في معنى هذا الباب فتأمل ذلك في الحاشية واحد ضعيف ابن مبارك في زوائد الزهد فيه جهالة شيخ, شيخ ابن رباح فيه جهالة شيخ ابن رباح اثنان ضعيف ابو نعيم وابن المبارك في زوائد الزهد متابع وقد تقدم ان من ادان اموال الناس في غير سفه ولا اسراف ولم يجد قضاء ونيته الاداء ومات أن الله تعالى لا يحبسه عن الجنة ولا يعذبه بل يرضي, يرضي عنه خصماء إن شاء الله سبحانه وتعالى أو يرضى عنه خصماء إن شاء الله سبحانه وتعالى والأصح والله تعالى ألم يرضي عنه خصماء إن شاء الله سبحانه وتعالى ويكون الجميع في رحمته سبحانه وتعالى بكرمه وفضله فأما من أدانها لينفقها في المعاصي ثم لا يقدر على الأداء فلعله الذي يعذب باب منه وفي عذاب من عذب الناس في الدنيا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن ابن أبي نجيح عن خالد بن حكيم عن خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا للناس في الدنيا وخرجه البخاري في التاريخ فقال حدثنا علي حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن خالد بن حكيم بن حزام أن أبا عبيدة تناول رجلا من أهل الأرمن فكلمه خالد بن الوليد فقالوا أغضبت الأمير فقالوا أغضبت الأغضبت الأمير فقال لم أرد غضبه سمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول أشد الناس عذاب يوم القيامة أشدهم عذابا للناس في الدنيا وخرجه مسلم بمعناه من حديث هشام بن حكيم بن حزام أنه مر على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس فقال ما شأنهم؟ قالوا حبسوا على الجزية فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا باب ما جاء في شدة عذاب من أمر بالمعروف ولم يأته ونهى عن المنكر وأتاه وذكر الخطباء وفي من خالف قوله فعله وفي أعوان الظلمة كلاب النار أو كلاب النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله سبحانه وتعالى البخاري عن أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه أو فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول كنت أمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله والعياذ بالله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد صحيح أبو داود الطيالسي اثنان صحيح البخاري في الكبير ثناثة صحيح مسلم أربعة صحيح البخاري تابع وخروجه مسلم أيضا بمعناه عن أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه في النار فيدور كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ابن فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت أمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتيه والعياذ بالله سبحانه وتعالى وخرج ابو نعيم الحافظ من حديث مالك بن دينار عن ثمامة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اتيت ليلة اسري بي على قوم تقرض شفاههم بمنقار يض من النار كلما قرضت ردت قلت من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء خطباء امتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون والعياذ بالله سبحانه وتعالى وذكر ابن المبارك قال أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد قال سمعته أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجال تقرض شفاههم بمنقاريض من نار قال فقلت من هؤلاء يا جبريل قال خطباء أي من الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب والعياذ بالله سبحانه وتعالى قال وأخبرنا وأخبر سفيان عن إسماعيل عن الشعبي قال يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار أو يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار فيقولون ما أدخلكم النار وإنما دخلنا الجنة بفضل تأذيبكم وتعليمكم قهلوا كنا إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله وذكر أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن حنبل قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله تعالى يعافي الأميين يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء هذا, هذا حديث غريب تفرّد به سيار عن جعفر لم نكتبه إلا من حديث أحمد لم نكتبه إلا من حديث أحمد بن حنبل رضي الله تبارك وتعالى عنه قال حدثنا أحمد بن إسحاق ابن حمزة حدثنا محمد بن علوش ابن الحسن الجرجاني قال حدثنا علي بن المثنى قال حدثنا يعقوب بن خليفة أبو يوسف الأعشار قال حدثني محمد بن مسلم الطائفي قال حدثني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الجلاوزة والشرطة أعوان الظلمة كلاب النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى غريب من حديث طاووس تفراد به محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس الجلاوزة جمع الجلواز قال الجوهري والجلواز الشرطي والجمع الجلاوزة في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح ابو نعيم ثلاثة صحيح ابن المبارك اربعة صحيح ابن المبارك خمسة ضعيف جدا ابو نعيم قال الإمام احمد بن حنبل عن الحديث منكره ستة ضعيف ابو نعيم في سنده محمد بن مسلم الطائفي سيء الحفظ اتابع فصل قال بعض السادة أشد الناس حسرة يوم القيامة ثلاثة رجل ملك عبدا فعلمه شرائع الإسلام فأطاع وأحسن وعصى السيد فإذا كان يوم القيامة أمر بالعبد إلى الجنة وأمر بالسيده إلى النار فيقول عند ذلك وحسرته وغبناه أما هذا عبدي أما هذا عبدي أما كنت كنت مالكا لمهجته وماله وقادرا على جميع ماله فما له سعد ومالي لي شقيت فيناديه الملك الموكل به لأنه تأدب وما تأدبت وأحسن وأسأت ورجل كسب مالا فعصى الله سبحانه وتعالى في جمعه ومنعه ولم يقدمه بين يديه حتى صار إلى وارثه فاحسن في إنفاقه وأطاع الله سبحانه وتعالى في إخراجه وقدمه بين يديه فإذا كان يوم القيامة أمر بالوارث إلى الجنة وأمر بالصاحب المال إلى النار فيقول وحسرتاه وغبناءه أما هذا مالي فما أحسنت به فما أحسنت به أحوالي وأعمالي فيناديه الملك الموكل به لأنه أطاع الله وما أطعت وأنفق لوجهه وما أنفقت فسعد وشقيت ورجلا علم قوما ووعظهم فعملوا بقوله ولم يعمل فإذا كان يوم القيامة امر بهم إلى الجنة وأمر به إلى النار ولياذ بالله سبحانه وتعالى فيقول وحسرتاه وغبناه أم أما هذا العلم أما هذا علمي فما لهم فازوا به وما فزد وسلمو به وما سلمت فيناديه الملك الموقل به لأنهم عملوا بما قلت وما عملت فسعيد وشقيت ذكره أبو الفرج بن الجوزي فصل قال إبراهيم النخعي رضي الله تبارك وتعالى عنه إني لا أكره القصص لثلاث آيات قوله سبحانه وتعالى أو قوله سبحانه وتعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقوله سبحانه وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله سبحانه وتعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه قلت وألفاظ هذه الآيات مع ما ذكرناه من الأحاديث تدل على أن عقوبة من كان عالما بالمعروف وبالمنكر وبوجوب القيام وبوظيفة كل واحد منهما أشد ممن لم يعلمه وإنما كان كذلك لأنه كالمستهين بحرمات الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله سبحانه وتعالى ومستحق لأحكامه وهو كمن لم ينتفع بعلمه والعياذ بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله سبحانه وتعالى وقد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه والعياذ بالله سبحانه وتعالى وقد تقدم وروى ابو أمامة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم يجرون يجرون قصبهم في نار جهنم فيقال لهم من أنتم فيقولون نحن الذين كنا نأمر الناس بالخير وننسى أنفسنا وقوله تندلقه أي تخرج والاندلاق الخروج بسرعة يقال اندلق السيف خرج من غمده وروي فتنفلق بدل فتندلقه والأقتاب الأمعاء واحدها قتب بكسر القاف وقال الأصمعي واحدها قتيبة أو قتيبة وقال ويقال لها أيضا الأقصاب واحدها قصبة قاله أبو عبيد في الحاشية واحد سبق تخريجه وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين